صفحة رقم تمانية <تصفيق> وخمسين ومما به المصاب ما رواه مصعب ابن سعد عن أبيه ما رواه مصعب ابن سعد عن أبيه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل لأسف مش أقدر خيب بس أحط رأي الصورة فلأسف برنامج فأعزرون يعني فلو حد عنده صور الكتاب يريدت الله يكلمه يحطها نسأل الله سبحانه وتعالى أن تقبل منه ومنكم يا رب العالمين لأسف كلما يحطوا صورة ببطلع من بطلع من, الس... من برنامج لان النت عندنا ضعيف يعني قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبطل الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاه the الحمد لله على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى الصفحة بترقم 58 الأوضاع نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا يا رب العالمين كما تعلمون هي فتنة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدى المسلمين طبعا الأوضاع طبعا يعني مستحيل انت تقول ايه ايه اللي بيحصل لان انت بتاخذ معلومات ولا حول ولا فاتل بالله من الانترنت بتاخذ معلومات من القنوات الفضائية وطبعا الله أعلم بالمعلومات يعني حتى من الفيسبوك برضو الله أعلم بالمعلومات يعني. يرس الله سبحانه وتعالى ان يعافينا رب العالمين والله ام ما كانت الحياه خير لي وتوفني إذا كانت وفاتي خيرا لي نسال الله سبحانه وتعالى ان يقين الفتن ما ظهر منها وما بقي يا رب العالمين فطبعا ما نمر به سبحان الله يعني من باب البلاء ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع هذا البلاء وده كان السبب ان احنا غيرنا سلسلة إلى تسلية المصاب بعد أن كان ثقة تربية الأبناء قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فابتل الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاءه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبدي حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئا أنا حاول برضا حط الصورة برضو هنا الصورة رقم 58 يا فين عم سامح؟ رب بس ما كسفناش ويقفل بس أيضاً وعن عبد الله بن مسعود دخلت على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك كما وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت ذلك أن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما يمن يصيبه أذن شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها نولتاني الحديث دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم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 شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها طبعا سبحان الله يعني الإنسان مننا لا يستطيع بمناسبة الذنوب في اليوم والليلة الإنسان مننا للأسف لا يستطيع أن يعد السيئات طبعا كما تعلمون قصة إبن سيرين رحمه الله لما ابتلي أن الزيت اللي عنده كله أهرقه نظرا لوقوع فأرة في زيت في أحد البرمين يعني فسبحان الله ذنب قال ما سجن وقال ذنب فعلته منذ 30 عاما وأنا أنتظر أن يرده الله فيه أو كما قال ابن السيرين فالعجب أنه يستطيع أن يعد السيئات يعني أنا من 30 سنة أنا فعلت كذا أو من 10 سنوات أنا فعلت ذنب كذا سبحان الله فدي من الأمور المهمة جدا جدا أما الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا نستطيع أن نعد السيئات في اليوم والليلة السيئات كثر نظرا لكثرة الفتن في التلفاز وفي غير التلفاز وفي الشارع وهكذا طيب فالإنسان من نفترض أنه يفرح إذا شيك بشوكة الحط حوالي الحريص هو ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها ماشي هل رأس فالإنسان منه يفرح لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يكفر الله بها سيئاته ولا يحزن إذا شيك بشوكة فما فوقها بقى. يعني قال لي حاجة أنه يشاك بشوكة فلازم نفهم الدنيا مشة إزاي زي, زي ما الشيخنا بيقولهم ولا تحزن مش كل حاجة تحصل إنسان يحزن عليه لا في هذه السلسلة المباركة نتعلم كيف نواجه المشكلات كيف نواجه الابتلاءات طيب سؤال مهم جدا نعلم أن الابتلاء يئمة رفعة في الدرجات يئمة تكفير للسيئات السؤال يا جماعة بيقول نعلم نعلم أن الابتلاء يئمة رفعة في الدرجات يا إما تكفير للسيئات طيب كيف نحدد ذلك كيف نستطيع أن احنا نحدد هذا الأمر حده عنده خلفية طب حدي معنا طيب حدي معنا طب حدي بيفكر طيب طيب خير وعليكم السلام السؤال يا جماعة بيقول السؤال بيقول نعلم أنا الله نعلم أن البلاء يأتي للمرء إما رفعة في الدرجات أو إما تكفيرا للسيئات كيف أستطيع الإنسان أن يحدد هذا الأمر؟ الإجابة أنت تنظر إلى حالك هل أنت متقرب إلى الله سبحانه وتعالى هل أنت متقرب إلى الله سبحانه وتعالى فأعلم أن ما حدث لك إنما هو رفعة في الدرجات أما إذا كان حالك لا يرضي الله سبحانه وتعالى وحدث لك بلاء فأعلم أن هذا تكفير لسيئاتك الموضوع سهل جدا جماعة خلاص طيب نكمل إن شاء الله ف فإذا علم المصاب أن البلاء لصفحة رقم تسعة وخمسين رقم تسعة وخمسين علم المصاب أن البلاء على قدر الايمان. فإذا علم المصاب طب بالنسبة جماعة إلا كفر الله بها سيئاته سيئاتي هنا جماعة طورة بإيه أو ليه سيئاتي هنا مكسورة طب فيه المكان الآخر ده ايه؟ كرون؟ ايه كرون ايه طيب خير حطنا رابط له جماعة ان شاء الله حطنا رابط ان شاء الله له ماشي؟ طيب فاذا علم المصاب ان البلاء طبعا هنا سيئاته مكسورة لانها جمع مؤنس سالم يعني مؤنس سالم فعشان كده مكسو... منصوب بالكسرة طيب. فإذا علم المصاب أن البلاء على قدر الإيمان وله أسوة في أنبياء الله عز وجل وكيف أنهم أفضل الخلق وأهدو الاصطفاء كانوا أعظم الناس بلاء طبعا يعني من أسعد البشر نسأل سؤال السؤال لجماعة من هو أسعد البشر أسعد البشر طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم هو أسعد البشر خلاص ومع ذلك هو كان أكثر الناس بلاء ومع ذلك فهو كان سعيد صلى الله عليه وسلم فمش معنى الإنسان أقل الناس بلاء فمعنى كده أنه بأسعيد من قال ذلك؟ طيب وروا ابن أبي الدنيا ربعا إمناب الدنيا له كتيبات صغيرة أو لسائل صغيرة مصنفة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أدخل إبراهيم التيميس سجن الحجاج رأى قوما مقرنين في السلاسل إذا قاموا قاموا معا وإذا قاعدوا قاعدوا معا يا سبحان الله حاجة أمر صعب صعب صعب فقال, فقال يا اهل بلاء الله في نعمته ويا اهل نعمه الله في بلائه ان الله عز وجل قد رااكم اهلا يبتليكم يبتليكم فاروه اهلا للصبر فاروه ولا فراوه هنا بقى السياق ان الله عز وجل قد رااكم اهلا يبتليكم فهنا بقى فأروه أهلا للصبر إذا, اذا الله سبحانه وتعالى ابتلاك ف فكن اهلا للصبر او فقوه اهلا للصبر فقالوا من انت رحمك الله قال أنا ممن أتوقع من البلاء مثل ما أنتم عليه فقال أهل السجن ما نحب أن أخرجنا ما نحب أن أخرجنا فطبعا إنسان هنا يعني يا سعدة يا هناما رزق بإنسان يذكر الناس بفضل البلاء يذكر الناس بالصبر يذكر الناس بالرضا كما تعلمون أن الصبر واجب وأما الرضا فهو مستحب أمرهم جدا يا جماعة أن الصبر أن الصبر واجب والرضا مستحب وطبعا كما تعلمون أن الرضا درجة أسماء من الصبر والصبر طبعا عالم التسخط وعالم التدجر وعدم شكوى الناس لرب الناس ولكن إذا ردت أن تشتكي فلتشتكي إلى الله سبحانه وتعالى وكما تعلمون قصة سيدنا أيوب عليه السلام قال ابن الجوزي رحمه الله وطبعا جماعة هنا الواعك معناها الحمى الواعك إلا والحمى ولنا أسوى حسنة في سيدنا عيوب عليه السلام أنا قلت رحمه الله أقتنى آمت الله أنا قلت أشيبه مش مركز يعني خلاص فقال ابن الجوزي رحمه الله البلاية على مقادير الرجال فكثير من الناس تراهم ساكنين راضين بما عندهم من دنيا ودين وأولئك قوم لم يرادوا لمقامات الصبر الرفيعة أو علما ضعفهم عن مقاومة البلاء فلطف به فالإنسان منا فهنا ابن الجوزي بيقول البلاية على مقادير الرجال البلاية على مقادير الرجال تراهم ساكنين راضين بما عندهم بعض الناس أو كثير من الناس تراهم ساكنين راضين بما عندهم من دين ودنيا وأولئك قوم لم يرادوا لم يرادوا لمقامات الصبر الرفيعة أو علم ضعفهم عن مقاومة البلاء ثلطف بهم سبحانه وتعالى الصفحة رقم واحد وستين وما يتسلى به المصاب ما ذكره من الجوزي في صاد الخاطر وطبعا من الجوز سبحان الله يعني, يعني كلامه عجيب كلامه عجيب يحار فيه الباحثون والعلماء وطلاب العلم كلام معجب طبعا ومن أوتيها الحكمة فقد أوتيها خالة كثيرة خلاص كده طيب الجزاء دي مهمة جدا يعني كان الشيخ حتى الحويني حفظه الله كانت تكلم فيه طبعاً سيد الخاطر هي مجموعة جميلة من الأشياء الجميلة التي كانت تحدث من الجوز رحمه الله فتجول في خاطره وهكذا فسبحان الله كان يكتبها وانا خدت الفكرة دي منه يعني الواحد دلوقتي بالضبط من سنة 2005 وأنا ماشي بورق في جيبي وأعدكت بالأشياء التي تحدث لي فعلى مدار هذه السنوات حدان الله تحولت هذه الواقع الكبيرة إلى نوتة صغيرة وصنفة يا جماعة ما حدش يشغل أنت يا جماعة لو سمحته واخدين بل حضراتكم ومقسمتها رقم واحد بند الاجتماعيات قابلت فلان سلمت على فلان حصلت مشكلة مع فلان وهكذا والجزء الثاني برده من نوته برده حاجات ورق صغار كدهوت على قد النوته كده الصغيره والجزء الثاني اللي هو معلومات سواء معلومات دينيه معلومات علميه والجزء الثالث خصصته لسوفت وير وهارد وير يعني صلحنا حاجه في الكمبيوتر ظبطنا حاجه في حاجه في الشقه مثلا كسباكه كان جاره يتم كتابه ذلك او في السيارة بحيث وبعد كده يتم لصق هذا الورق عندي في كشكول كشكول سميته اجتماعات كشكول سميته سوفت وير ومعلومات طبعاً يبقى سهل جداً أنك ترجع لأي معلومة بعد ذلك وممكن يتم كتابة هذه المعلومات بعد كل سنة أو بعد كذا شهر بحيث أن أنت تصف هذه المعلومات يتم عرضها بعد ذلك على الناس طيب قال رحمه الله ضمن الكلام العجيب الذي يحار فيه العلماء الله نزلت بي شده وكسرت من الدعاء اطلب الفرج والراحه وتاخرت الاج... الاجابه فانزعج... فانزعجت النفس وقلقت فصحته بها طبعا هو دلوقتي بدا النفس ودي وده امر مهم جدا يا جماعه ان الواحد بيحاول يكشف نفسه قدام نفسه ودي من الامور المهمه الانسان الذي لا لا بد الانسان هو لا لا عنه افضح نفسك قدام نفسك فصحته بها انت ليه بتنزعجي ليا قل نفسك رافي طبعا بتحب تدلع وتحب تشرب شاي وتشرب قهوه وتاكل وتسافر وهكذا عايز تدلع يعني هو مش تعبد الله سبحانه وتعالى فزحت بها وإي لك تأمل أمرك أم مملوكة أنت أم حرة أم مدبرة أم مدبرة علمت أن الدنيا دار ابتلاء واختبار فإذا طلبت أغراضك ولم تصبري على ما ينافي مرادك فأين الابتلاء اصحي نفسي استيقظي لازم تفهمي أن الدنيا هذه دار بلاء واختبار لا بد أن نفهم هذا الأمر لأن الجنة ليس فيها بلاء ليس فيها بلاء الجنة ليس فيها بلاء وهذا الابتلاء وهذا الابتلاء وهذا فافهمي معنى التكليف فافهمي معنى التكليف الله كما أخبر بحرمي وقد هان عليك ماعز وسهل ما استصعب فلما تدبرت ما قلته سلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلما تدبرت ما قلته سكنت بعض السكون كده بأول حاجة لابد أن تفهم يا نفس أن الدنيا ضار بلاء واختبار وضرب لها مثلا عظيما ألا وهو قول سيدنا ما حدث لسيدنا ماعز رضي الله عنه فقلت لها وعندي جواب ثاني هو أنك تقتضين الحق بإغراض ولا تقتضين نفسك بالواجب له وهذا عين الجهل وإنما كان يبغي أن يكون الأمر بالعكس لأنك مملوكه والمملوك العاقل يطالب نفسه بأداء حق المالك ويعلم أنه لا يجب على المالك تبليغه, بما تبليغه ما يهوى فسكنت أكثر من ذلك السكون فالأمر الثاني يا جماعة لابد أنها تفهم أن النفس تفهم أنها مملوكة وليست مالكة فالنفس مملكة لله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يفعل بنا كيف يشاء الله سبحانه وتعالى يفعل بنا كيف يشاء فالله سبحانه وتعالى هو المدبر والمتصرف في خلقه فلا بد أن نعي هذا الأمر ما حدث لك إنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى هو المالك والرب والمربي فهو أعلم بنا منا فالمالك فإذا استشعرت هذا الأمر أنك مملوك وأن الله سبحانه وتعالى مالك اعلم أن المملوك لا يفعلوا ما يهواء انت في الشغلة على سبيل المسال يأكلوك جبنة الحلاوة هتاكل يقعدوك لحد خمسة أو ستة من تمانية لستة وسبعة وتمانية غصبا عنك يجيبو لك مواصلة أو ما جيبوش مواصلة فأنت بترضى ليه؟ لأنك مملوك فنفهم هذا الأمر جيدا يبقى أول حاجة الدنيا دار بلاء واختبار الدنيا دار بلاء واختبار رقم اثنين انك مملوك وكما تعلم والمملوك العاقل يطالب, يطالب نفسه باداء حق المالك فسكنت أكثر من ذلك السكون فقلت لها فقلت لها وعندي جواب ثالث وهو أنك استبطأت الإجابة وأنت سددتي طرقها بالمعاصي فلو قد فتحت الطريقة أسرعت كأنك ما علمت أن ساب الراحة التقوى أو ما سمعت قول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب وأيضا قال تعالى من يتق الله يجعل له من أمره يسر أو ما فهمت أن العكس بالعكس آه من سكر غفلة صار أقوى أقوى من كل سكر في وجه مياه المراد يمنعها من وصول الوصول إلى زرع الأمان كلام عجيب يا جماعة سبحان الله يعني رحمه الله كان كلامه عجيبا يحارف فيه العلماء والأطقياء والزهاد والعباد فعرفت النفس أن هذا حق فطمأن إبا آدي رقم ثلاثة خلاص يبقى رقم 2 رقم 3 بيقول لي بس احطها لكم هنا لان كلام عجيب جدا وكلام جميل انا بحب الكلام اللي بقراه يجي ان شاء الله يا مساله رب وما تطعش معانا خلاص طيب هواد يا جماعة يبقى يديك كده يا جماعة الجواب الثاني اهو خلاص واللي احنا عايزين نركز عليه اللي هي دي والمملوك العاقل يطالب نفسه باداء حق المالك ويعلم انه لا يجب على المالك تبلغه ما يهوى مش كل حاجة في الشغل على سبيل المثال انت عايزها المالك هيجيبها لك لا انت مملوك يجيبك يصهرك خليك تعمل اللوم اضافي يعزف فيك مش هدفك خلاص يعزف فيك مش هيضرب بالنار يعني لا يعني ايه يعني اكلك زي ما هو عايز يجيبك زي ما هو عايز وخلاص هو ده, ده النظام خلاص ايضا الشيء المهم التاني هو ان النفس استبطأت الاجابة لماذا؟ لان النفس قد صدت الطرق الى الله سبحانه وتعالى بالمعاصر يا جماعة خلي بالكم ما يحدث لنا إنما هو بسبب المعاصي ليه قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجة طب بسطور مخالفة ماشي أن من لا يتق الله سبحانه وتعالى لا يجعل له مخرجة سبحان الله تبصت ليه ده أصل من المشاكل خلاص وتلاقي الناس زاعة لبعض وتهزأ في بعض وتشتن في بعض واخدين بالكم ليه؟ لأنه لم يتبع هذه النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المشكلات وده أمر واضح وده أمر جلي وبنجده على حول أخوة النبي في كل المجتمعات ليه؟ لأن انت سبت الشريعة ولجأت إلى الهوى أو العرف الذي قد يصطدم ولا حول ولا قوة إلا باء مع شرع الله سبحانه وتعالى فكما تعلمون أن الشريعة هي سبيل النجاة للبشرية مما هي في تخبط من اتباع الهوى واتباع الأعراف التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى طبعا إذا كان العرف يرضي الله فلا بأس لا سبأس بذلك طيب. نكمل فالنفس تستبطئ الإجابة الله سبحانه وتعالى عند حدوث مكروه لماذا؟ لأنها قد صدرت الطرق إلى الله سبحانه وتعالى بالمعاصر ولكن إذا اتقى الله سبحانه وتعالى فأعلم أن الله سبحانه وتعالى سوف يرزق من حيث لا يحتسب وعندي جواب رابع بالصفحة اللي بعد كده صفحة رقم 63 وعندي جواب رابع هو أنك تطلبين ما لا تعلمين عاقبته وربما كان فيه ضرر يا السلام يعني رحمك الله يعني رحمك الله سبحان الله كلام عجيب كلام عجيب سبحان الله وطبعا هو الكلام ده ترجمة للإحاديث والآيات فمثلك, فمثلك كمثل طفل محمور يطلب الحلوى والمدبر لك أعلم بالمصالح وكيف وقد قرى الله سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم طبعا الأمر ده في منتال أهمية طبعا الإنسان مننا كالطفل الصغير عايز كومبيوتر وعايز عربية وعايز شقة وعايز الجول لحظة بس هنا وعايز يأكل كذا وعايز يشرب كذا وعايز فسح في كذا فده الطبيعي كالطفل بالضبط هو يريد أن يأكل حلوة الطفل يريد أن يأكل حلوة والطفل ده تعبان زي مثلا الطفل دلوقتي عايز مثلا يأكل ايس كريم او يأكل اي حاجة ساعة وهو عنده التهاف الزور طبعا هو الطفل لا يدر اين مصطحته ولكن الاب والام عارفين ان لو اكل هذا الطفل شيء بارد طبعا بيأسر تأثيرا سلبيا على اللوزتين ويؤثر على الحلق سبحان الله فبتزداد البكتيريا كل هذه الأمور يعلمها تماما ودرسها الأب والأم حتى بالتجربة طيب أما الطفل هو ينظر تحت هو ما عايز يأكل آيس كريم وخلاص فكذلك الله سبحانه وتعالى علمنا شيئا هاما وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم يا أخي لا تعلم أين الخير هذا الخير في أن تييك الفاز أو هل الخأ في أن أتييك كبيتر أو هذا الخ أن اتك سييرة لا تعلم أ الخير انت أنت لا تعلم أنت تستبطئ الإجابه ولا تعلم أن هذا فيه خير من الله الله سبحانه وتعالى أعلم بك من كاب. فهو سبحانه وتعالى المطلع على القلوب ويعلم, ويعلم أين الحق لك وأين الباطل لك فلما بان الصابر النفس في هذه الأجوبة زالت طمأنينتها فقلت لها وعندي جواب خامس كلام يا جماعة عجيب والله يعني سبحان الله هل تحفظه يعني زي ما قلنا قبل كده في المرة اللي فاتت اللي هي صفحة رقم 53 لما قلنا قال شريح أحمد إني لأصاب بالمصيبة فيحمد الله سبحانه وتعالى أرى أربع أشياء أول حاجة أن الله سبحانه وتعالى لم يجعلها في دين أن الله سبحانه وتعالى وفقني الاسترجاع إن لله وإن عليه راجعون لما في ذلك من الثواب وليك عليهم صلوات من ربيه مرحمة وَلَأَيْكَ وَمُهْتَدُونَ ايضاً احمده إذ رزقان الصبر عليها ايضاً احمده على انها لم تكن اكبر او اعظم مما هي فيه واحد شيكة بشوكة يحمد الله سبحانه وتعالى انها مجانيتش غر غرين مثلاً بالكم او انها بتر في الاصبع يعني يحمد الله سبحانه وتعالى ناستكمي بعد ذلك في الصفحة رقم 63 فلما بان لها الصواب زالت طمأنينتها فقلت لها وعندي جواب خامس فيها ما حد امتابع طيب طيب الحمد لله وعندي جواب خامس هو أن المطلوب ينقص من أجرك ويحط من مرتبتك فمنع الحق لك ما هذا سبيله أعطاء منه لك ولو أنك طلبت ما يصلح آخرتك كان أولى لك فأولى لك أن تفهم ما قد شرحت يا سبحان الله يعني بتفكرنا بالآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ليس كذلك الآيات صح ولا مصح؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها كلام سليم طبعا فينا بحث كامل في هذا الموضوع يعني من أراد أن يراجع إن شاء الله فليذهب إلى موقع الإسلام سؤال وجواب موقع الإسلام سؤال وجواب طيب فقالت هد سرحت في رياضي ما شرحت ما شرحت فهمت إذ فهمت نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرك فينا فيكم يا رب العالمين وجهزكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته